انَّ الَّذِينَ نُصَيْبُهُمُ ألم تر أن السر كتجري في البحر بنعمت الله ليُريكم من آياته إن وَإِذَا وَشِيَهُمْ مَوْجٍ كَالْظُّلَ لِدَعَهُمْ اللَّهَ لَهُ الدِّينِ فَلَمَّا فَمِنْهُمْ مَنْ يُقَضِّفُ وَمَا يَجِدُ حَذْقِيَاهَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ إِنَّ دَاعَ اللهَ يَعْقُبُ فَنَا دَهْرٌ الدُّنْيَا وَلَا تكن بِاللَّهِ Mm-hmm. <laughs> of Allah.